س ا ن يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذرة ي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجهوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة و ج و ه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة و و ج و ه يومئذ باصره تظن أ ن يفعل بها فاقره كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راقى وظن أنه الفراق و ا ل ت َ ف َ ت ِ ا ل س ا ق ُ ب ِ ا ل س ا ق ِ إ ل ى ر َ ب ّ ك َ ي َ و م َِ ذ ا ل م س ا ق ك َ ل َ ا إ ذ َ ا ب َ ل َ غ َ ت ا ل ت َّ ر ا ق و َ ق ي ل َ مَنْ ر ا ق َ وَظَنَّ أ ن ه ُ ا ل ف ر ا ق و َ ا ل ت َ ف َ ت ِ ا ل س ا ق ُ ب ِ ا ل س ا ق ِ إلَى ربك يوم إذن المساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساق فلا صدق ولا ص ل ى و ل ك ن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى ف أ و ل ا أيحسب الإنسان أي يترك سدا؟ ي ح س ب الإنسان أي يترك سدا؟ ألم يكن طفة من, من منيمنا؟ ثم كان ع ل ق ت فخلق ف س و ا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقدر؟ ا أليس ذلك بقدر على؟